في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم. أمار الشريعي. أصدقائي المذيعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة. من حلقات برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل اصدقائي في أوائل الخمسينات ظهروا وظهروا حاملين في داخلهم إرهاصات وغليانات وتفجرات وتدفقات تجديدية كثيرة جدا كانت احلامهم مش انهم يقدموا مزيكا زي اللي هم سمعينها لكن كانت احلامهم انهم يقدموا مزيكا زي اللي هم عرفوها وتعلموها وشافوها في الدنيا كانت احلامهم انهم يشيلوا موسيقى الامة العربية وبلدهم طبعا لوجه التخصيص لبنان ويطلعوا بيها الى مصاف العالمية وعمله ده بدرجة كبيرة مفيش كلام اتعرفوا وعرفوا الموسيقى اللبنانية للدنيا بحالها وغيروا وجهة نظر الدنيا او كانوا من من غيروا وجه نظر الدنيا في الموسيقى العربية طبعا بتكلم عن الاخوين رحباني محاولات الاخوين رحباني منذ بداية ظهورهم كانت محاولات متفردة ومختلفة وفي اتجاهات قد تبدو متبينة ومختلفة ولكنها في الحقيقة بتوصلهم لنفس النتيجة في الآخر يعني أقصد لنفس الخط الرئيسي اللي هم عاوزينه في الآخر يعني تعالوا نمسك كده محاولاتهم بشويش وباختصار عملوا ثنائي اسمه فيروز وحنان لو نذكر أغاني زي تعالى تعالى كفاك دلالة وسمراء مها والقلب لها يا حمام يا مروح بلدك بتغني بعض الأغاني اللي غنتها فيروز لوحدها والغنتها حنان لوحدها إلى أن استقر قرارهم على فيروز لكي تكون لؤيتهم اللي هم كمان غاصوا في سبيلها في بحر النغم استقروا على فيروز واستقروا أو لحد المرحلة دي ما كانواش استقروا لفيروز على خط غناء فيروز اللي متعلموا الغناء الفرنسي واللي عندها فكرة لا بأس بها عن الغناء العربي هم معلوماتهم كثيرة جدا عن الغناء الفرنسي وشادتهم جدا سيد درويش وحمد عبدالوهاب وأمثلهم من الملحنين ملحنين الغناء العربي يعني لقوا بعض في بعض أو مع بعض وابتدو المشوار ابتدوا المشوار في اتجاهات مثلا خواجية قوي يعني لو نفتكر يا بلا لا لا لا مثلا لو نفتكر يسعد صباحك لو نفتكر مجموعة الأغاني يطرق في اول الخمسينات بتاعه فيروز البيو حتى كان ناجح يميها مزيكة البيو تاتم تاتم تاتم دي كدوا عملوها مزيكة بغنى لفيروز إلى أن ابتدوا يعملوا الى إلى أنقادتهم الأوبريتات إلى المصرح الغنائي اللي ابتدى مع معرض دمشق يمكن سنة سبتين او واحد مش متأكد الحقيقة لما ابتدوا يقدموا بيع الخواتم والقدام مع مصحياتهم المختلفة اللي سمعناها الى ان وصلوا لزروة اعمالهم المصحية والغنائية والتقت القمم كثيرا ووزعوا شغل السيد عبدالوهاب مثلا ومش بس الفيروز الحليم وعملوا هم الحام لناس كتير من ضمنهم السيدة مثلا يعني وانتهت المسألة بانه اتعرف ان هناك رحبانية وهناك لهم وانهم لهم ميل خاص واتجاه خاص مبدع تجديدي واضح وقوي العمل اللي هنقدمه للرحبانية النهاردة الحقيقة ما فيهوش فيروز وده من اعمالهم برضو اللي مش كتير قوي اللي ما فيهاش فيروز العمل ده بيستعرض نواة الفرقة الشعبية اللبنانية يمكن الاضافة الوحيدة من الخارج عليهم كانت السيدة نجاح سلام لكنه عرض اخر لطريق التفكير وهنا لازم اقول عاصي رحباني باعتباره كان نقول حجر الزاوية في الفكر الرحباني سواء كان من ناحية الكلامية او من ناحية الموسيقية هذا الاوبريت اسمه ساعات الهواء. وتعمل في أوائل الخمسينات يعني نقول 54 وخمسين يمكن خمسة أو حاجة بالشكل ده ال بيمشي على فكرة افتراضية وجود قرية افتراضية قرية يوتوبية كده قرية بتاعتهم هم يعني قرية بلا شر تقريبا الناس فيها كلهم طيبين كده حلوين ولد حلال بيزرعوا ويجنوا ويناموا ويغنوا, ويغنوا ويناموا ويقوموا يزرعوا ضاحكين مبتسمين والحمد لله عندنا حبيب وحبيبة الحبيب فارس وهو المطرب نص شمس الدين والحبيبة سلمة وهي المطربة نجاح سلام خليه بالكم من اختيار الاسامي اختيار برضو موحي بجو بدوي بر الزمن كده بشكل عام فارس وسلمة وفي في فارس شهامة كده وفي في سلمة ونوسة عربية فارس وسال ما من بعض هي بتشك فيه ان هو فات على بيت جارتهم رغم معاها شوية قدام البيت وهو بيقول لها والله ما حصل ده طبعا استعراض لقصة الأوبريت قبل ما نخش عليها يعني المهم بنبص على القرية وهي في لحن من الحان العمل الجميل الجميلة و بينتهي بانه بيتفق الفلاحين على انهم حيرو... بيقول لهم خلصوا شغل يلا بقى يظهر مقاول لنفار ولا حاجة تشابه ذلك يعني خلصوا شغل بقى ويلا ننتقل على الله عشان نروح نغني بالليل نعمل سهرية المهم بنسيب دول في حالهم ونروح لوردة وردة بنت القرية الطيبة الرومانسية اللي بتقول عن نفسها انه الأمر والنجوم يرسموا لي صورة في اخر الاستعراض بتقابل فارس البطل بتاعنا مالك يقول لها زعلان سلمة زعلانة مني المهم يعني في اخر الامر تروح تعمل حيلة على سلمة تقول لها ده فارس ساب البلد وسافر فتقول لها خبرة بتسافر ده انا كنت اصدق دلع عليه ولا كنت زعلانة ولا حاجة تقول لها طب لو جالك تقول لها ولا حاجة حغطيه برمش عيني وكده يجي فارس ويجي اشتركه معا في غنوة حب جريلة جدا في اخر العمل اللي هي غنوة بحبك يا ستصادفنا مشاكل مع اللهجة اللبنانية مشاكل كثيرة على الأقل يعني مع اللهجة اللبنانية بعد أن سمعنا فيروز كثير وسمعنا نصر شمس الدين كتير واسمعنا وديع الصافي طبعا كثير وسمعنا ناس كثير أو السبت نور الهدى سبت نجاح شخصيا يا مغنية لنا لبناني برضو كلنا فكل ما اتصور انه حتقابلنا مشكلة ححاول اقول ده ولو ان انا قابلوني كلمتين انا ما معرفتهمش انما يعني ما, ما, ما هدوش البنى يعني ما حصلش مشكلة الققيقة فيهم المهم اذا نحن مع ضيعه او قريه استراضية يغلف العمل كله جو رومانسي هذه الضيعه بلا موسيقى خاصة هو حر يخلق الموسيقى اللي تعجبه هو حر يتفاعل بالشكل اللي ريحه يستعمل الآلات اللي تريحه عمل لنفسه ما قد ما استطيع تسميته بالفانتزيا خلق جو خاص به وقام بتغليف هذا الجو وصنعه بالشكل اللي ريحه له خياله فيش حاجة بقى يعني أنا مش بقول أنا في قرية من قرى الصعيد المصري وأقوم مضطر جيب رابطة ومضطر جيب مزمار ومضطر جيب مأرزنات ومضطر جيب كذا وكذا وكده وكده علشان أخلق جو يشبه جو الصعيد لا هو هنا خر بقى عمل قرية بتاعته هو كده زي ما هو عاوزهم اشكالهم زي ما هو عاوزهم كل حاجة في القرية تخصه وبالتالي اصبح من حقه ان يستعمل اي شكل من اشكال الموسيقى يرتقيها واي شكل من اشكال او اي نوع من انواع الالات يحبذها. عشان كده حنلاقي البداية. احنا حنخش على جزء جزء. يعني بالتأكيد مش هسيب العمل يقول واحد معاكم حنخش سوا جزء جزء. هنخش الجزء الاول بنلتقي بالخلاف ما بين وردة ما بين سلمة وفارس. ما فيش مقدمة طويلة ابدا أول ما بنصادف صوت الكلو أو الكلو بيقول ترا وبعدين كلارينيت بيقول ترم وفلوت بيقول ترم وبيانو بيقول ويروح داخل هو يقول لها استني ما تقفليش الشباك بيدور ما بينهم الحوار بتشرح فيه سبب الزعل. المهم أثناء هذا الحوار لاحظوا بقى تفجرات اللي عمالة تحصل السلالم بتاع الوتريات اللي ما بتونش من أول ثانية أه أه لما بتغضب هي وتتحمق عليه هتلاقوا الوتريات بتحتد وبتغلفها جامد جدا امم وهو بيهدي فيها بتلاقوا الوتريات بتستهدى بالله وتعمله جمل طويلة جنب منه هي والخشب المهم يعني بتزعل منه وتقفل الشباك وبيظل هو لوحده بنسمع صوت التشيلو والقلات الخشبية كنوع من الدليل على الوحدة هتلاحظوا ترم ترم كده من وقت لوقت. الملل والوحدة والشعور بالقسة كل ده موجود بيقول المواد الموال بتاعه شباكنا ما عاد يسال لا تسكر وهم الارض حملنا حم الشباك حملنا هم الارض شوف هم الارض يحالو والله مشي يا قلبي امشي معايا يا قلبي هنمشي من هنا ما دام زعلت شو بعد إلنا ايه اللي حيفضل لنا اذا كانت زعلت هنسمع من الاول الى هذه القطيعة المفتعله ما بين فارس وسلمى وه فينا تكسر شباك هاي كل شي كان بده يزول على طول على طول على طول سلم اسمعوا ليكون عندك بحب جنون حبك يا غيم الطيب والفتات وما ميلت يا طيرك ما حكيت طير شو خد انا بيته هيدي دبي وما ميل ما تو حكيته وحي اليسمع عيني يا أحلى غني من ورك بالزارنا رح تسمعني علي مش هتن اكمل لك ولا راح مهنة اللي بجدي انت هيكتلت هالشباك اللي طليت منه ايام غنيت قم بقلك روحة ملهاك قلبي يا فارغ ما بقى يهوان وان كان هالشباك بجدي حل رح تذكر رح تذكر شباكها ما معدي يسألنا سكن هم الارض حملنا مشي يا قلب الروح منها الحي ما دام زعلت شو بعد ال زاعل عم فارس والمزيكا زعلانه زي ما انتم شايفين وحتشوفوا لسه بننتقل معاهم بعد كده مع الرحبانية الى استعراض الفلاحين نشوف بقى القرية اللي احنا فيها دي فيها ايه بالظبط زي ما اتفقنا هي قرية بلا خواص تميزها شخصيا قرية من دماغهم هم احرار فيها يحطوها زي ما يحبوا يعني يعني محدش يقول بينه نفسه ايه ده دي ألحان قرى ولا فلاحين ولا حاجة لا لا هي قرية افتراضية يوتوبية شديدة الخصوصية رحبانية الطابع جدا شفته, شفته نجاح سلامه هي بتقوله فارس روح دي الحت الجميلة اللي قالتها دي شفته الكسرة اللي في الصوت اللي هي حطها الزعلة اللي هي حطها دي طبعا واضح انهم كانوا لسه لحد اللحظة دي مش لقين شخصية نصر الشمس الدين صاحب المواويل الفلكلورية اللبنانية الشهيرة هو واضح انهم بيمولوله لحد دلوقتي لكن المواويل على فرنجي شويتين لسه بيحسسوا حوالين شخصيته مش عارفين يقولوا هو ايه هو يقول ايه احسن يبقى احسن فين واضح انهم مرتبطين واضح انه حيبقى بينهم تعاون لكن مش معروف الى اي مدى وفين بالزبط فين, فين احسن حتة تنسي شمس دي المهم بنطلع مع الفلوهات و ال ويا العجب استعمال الأكورديون في ده يا جماعة فعلا شديد الغرابة والجمال الأكورديون مستعمل كألة خشبية كألة ااا آآ كإحدى الخشب في الأوركسترا استعملوا ساعات علشان يبنوا بيقعات واستعملوا ساعات علشان يقولوا جمل طويلة واستعملوا ساعات للمسند ثلاث أهداف لاستعمال الأكورديون الحقيقة من المرات الأولى قوي أوي اللي أشوف فيها اللي هذا الاستعمال الدقيق دقيق جدا يعني يعني ماشيين في كتابة في ورق الاكورديون صحيح بميزال الدهب يعني مع الشلوهات بيتبني العرض الجاي المقدمة انتقالية علشان نروح للفلاحين شلوهات والاكورديون الغليز خلوا بالكوا بقى دي, دي لذيذة الحكاية دي هنشرح فيها لعبة ظريفة جدا هم, هم عم ننهالنا ببساطة والحمد لله عمين شلوهات والاكورديون لوحديهم هنسمعهم بيقولوا نغمة لوحده بعد كده بتخش عليهم نغمة معارضة من اللي بنقول عليهم في الكتابة الكمانجات السيكوندو او الكامانجات نمرة 2 لانه ممكن الورق يبقى مكتوب للكمانجات 1 و 2 و 3 ليه قلت 2 قبل 1 لانه 1 اللي هو البريمو عادة بيتكتب له الشغل الاسعب والشغل الاسعب هنا هنلاقيه داخل في المرحلة الثالثة اذا هنسمع ثلاث حاجات هنسمع اوكورديون و وراهم الكمانجات نمرة 2 وراهم الكمانجات نمرة واحد ولكل شخصيته الى ان يكونوا ما افضل تسميته الغابة الاركسترالية لحد ما يوصلونا للمقام على فكرة احنا كنا فريمينير ريمينير او نهواندر ريزا ما بنتفقنا. وطبعا في هذه الاعمال كل جزء ممكن يبقى بمقام مفيش مشكلة بقى مفيش وحدة مقام ممكن تربطني داخل العمل يعني الملحن حر يعمل زي ما هو عاوز يعمل بنروح للحن العمل اللي هو ايد بتساعد إيد الفلاحين بيغنوا بنحس ان احنا في غيط رحباني برضو غيط شديد الخصوصية اللي بيزرعوا بيجنوا شيء تينات على مش عارف ايه بنستعرض تينات اللي هم جمع التين طبعا بالتأكيد بنستعرض نماذج من الفلاحين واحدة بتعيط يقولولها مالك لهم هجموا علي العنزات جو فلاحين كده فاكرين مقولة ماري أنتونيت مقالولها الشعب مكلش عيش عيش لهم طب ما يأكل بسكوت فلاحين بسكوت كده كلهم دول لنا سماعهم إنما لزيز على الأحوال لحظة تقطعات الدرامية الصغيرة اللي ما بين أبو كريم اللي هو الخولي أو مقاوي اللنفار وبين الفلاحين بتوعه يقول لهم ما تعبتوا يقول لهم لا حنكمل آه حاجة الجو المقطع الصغير اللي بيساعد على تنمية شكل درامي راقص لحظة تأثير سيد درويش عليهم في الغناء الجماعي ايد بتساعد ايد الـ الـ الـ اللي هو ماسك خاضن الفقره الجاية اللي ممكن نسميها مجازا انشودة العمل او استعراض القرية نكمل وإلى الخضر على إيدة رفض والعين إيدة رفض والعين عينة رفض العين وإلى الخضر على إيدة رفض والعين بدنا نقصف في الغل حلّي نفكر We live by sea, by the sea we are. We live on the other side, we live by the sea, كنت طفها الشجرة تفلا في صهرة تفلا ما اتعبت لأ شو كم يا بني عالدوار ليش عم تبكي هجم علي العنسا يلا ابتدو هالميلي تجلا بدنا نغني الليلة تجلا ما اتعبتو لنكمل هرشو ايه يا بجري ايدي اتعبتو عيني اتعبت عيني دارينا الخضر على ايد بتقدم لنا وردة هذه الشخصية شديدة الرومانسية اللي جاية تصلح بين الحبايب الزعلاني المهم قبل ما نكمل مع الحدث برضو تعليقا على ما فات يعني شفت طبعا التألفات الكورالية اللي كانت محطوطة في يعني ناس البنات بيقولوا ايد تساعد ايد مفتوح الولاد ايدك تساعد ايد. تحت تحت تحت تحت سلم بينزل مجموعه التالوفات اللي تمت طبعا وقتها كان ده جديد جدا على الود العربية وابتدى يعمل نوع من الغلاف السوليفاني المميز لشغل الرحبانية بقت تريد مارك بقت ماركه نبص كده نقول بوب دول رحبانيه على طول ما فيهاش يعني أم... كمان كان في ايه مهم في في المسألة الدواليم الكروم الم... معناها يعني اللي هي مزارع العينة بنقدر نقول أم... في ايه لا ما اعتقدش في حاجة ثانية المهم واردة بتعلم بانه فارس وسلمة زعلانين من قصة الحب قصة الطيش بتاعتهم يعني بتقول هي على قصتهم قصة, قصة حب وقصة طيش وبتقرر انها تروح تشوف فارس اللي قاعد زعلان على حاله وبيغني غنوة أم... زي الحرير هنا ناعمه جدا وبرضو هنا بقولكم ما كانوش لسه عارفين امكانيات نص الشمس الدين لانه هو وهذه ال وهذا النوع من الاغاني الحريرية مش لفقين في بعض مهم. نخلي بالنا من الوتريات الجميلة جدا ضفيرة الوتريات اللي بتغطي هذه الأغنية أو اللي مسكة كل الأغنية ونخلي بالنا من الأكرديون نخلي بالنا من الأكرديون الإيقاعي اللي عامل نوع من التوقيع اللذيذ جدا والجتار علشان يخلق جو طبعا زي ما اتفقنا جو رومانتيكي ناعم قوي قوي قوي بتنتهي هذه الأغنية بإنه واردت تتدخل وتقوله أنا هروحها أصالحة حالك ما تسيبني بس مهمكش انت وأنا هروحها أصالحة المهم نكمل Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. خا ب ناطر <متحدث> مني <متحدث> اشاره عشيه العشيه العشيه العشيه <متحدث> اذا وردة ناوية على نية راي فسلمى دلوقتي في الجزء الجاي ومفروض انها بتقول لها انه فارس سافر مش القصة عبيدة يا يعني لو, لو مسكتوها كقصة كده كدراما موضوع عبيد جدا لكن اللي وراه هو اللي طبعا في اللي فات لو شفته دخول وردة اولا منسيت تكمل سلسلة المقامات اللي مسك المسألة لما كنا في غنوة الفلاحين كنا في الكرد على السي فالصول مجير وبرضه كلها مقامات معلش شوية هنا متسامح فيها لو بعد كده الجزء اللي بيغني فيه هو الوحده بنكون في اللاماجير بعد كده لما دخلت وردة رحنا السي مينير ده بس لانه بتسئل كتير احيانا والنبي بتنساشت بتقولينا المقامات المهم لو لاحظت طب بعد ما خلص الليلية بتاعته اللي بيغنيها دي الغنوة الهادئة جدا اللي هو بيغنيها وجود وردة كان لازم يتخطله بديل سمعي لو فجأة غنت وردة دي أولا كنت هتحصل مشكلتين التوناليتي أو السلم اللي هو بيغني منه عالي عليها جدا ما تقدرش تغني هي منه ثانيا احنا هنتخض يعني كمستمعين بعد ما الراجل قاعد يقول يا عيني وحزين على روحه قاعد يعيط فجاه واحدة تقول له فارس مفروض ي... بتقول له بيخ مفروض يقول ياما أو الرب مفروض انه يقوله لولا لا تدخلت الموسيقى فعملت نوع من الحجاب السمعي أو نوع من البديل الموضوعي للرؤية انه شاف حد خصوصا انها دخلة من مقام تاني وبتركيبة تاني طبعا بيوسع الاقاع لانه ابتدى يبقى حوار بين شخصين ابتدى ابتدى يبقى في سؤال وجواب ابتدى يبقى في خطة وخطة مضادة وفكر وفكر اخر يعني المهم بيوسع وزي ما قلنا بيبان هنا الاوكرديون كعامل اقاعي له تأثيره جدا في في في البناء بتاع الشغل ده. مهم بتروح سلمة بتروح وردة لسلمة تبلغها بانه فارس سافر وفي الاخر بتاخد منها الاعتراف انها لسه بتحبه ويظهر الحبيب من بين الاشجار علشان يغني هو وحبيبته غنوة النهاية الجميلة جدا اللي هي بحبك يا هالأسمر احبك يا هالأسمر الاقاع تنجو لما تيجي الغنوة على فكرة بفتكره يعني تتمت تتمت تر تتمت كده شديدة الرئة واخد الإطار الإسبانيولي شويتين في التفكير بتاعها يعني لكن هنا أنا همني أشاور لكم على يمكن 3-4 نقاط الحقيقة أولا أداء نجاح سلام أداء متفوق جدا أبو بالكم من كلمة وين بتقول, بتقول لها فارس راح أظن حاجة كده بتقول لها وين خلوا بالكم من وين والألف اللي محطوطة بعد النون وين في, في, في تنهيدة مستترة ولا النون ولحظوا الاشراقة اللي بتاعتلي صوتها لحظة ما بتغنيله فارس بديرتنا يقول لها حامل تعب وشروح ولحظة الجزء دا وهي بتبتدي تبتسم الى أن تكبر ابتسمتها جدا في بحبك هالأصمة متفوقة جدا نجاح سلام في هذا الجزء لحظوا بقى كمية تداخل الوتريات والخشب والنحاس وكل عناصر الاوركسترا مع بعضها في الجزء الجاي جزء بدءا من ما هي بتعرف انه فارس راح شوفوا الحته دي شوفوا السلالم وشوفوا شكل التشبيكه غريبة جدا الحقيقة ومعموله باقتدار شديد خصوصا وانه بعدها حته اطيفه اللي هي ريموت بحبك على دي طالعه ناعمه جدا ورقيقة جدا وهفهافة جدا كده مدغدغه جدا للمشاعر المهم بنوصل للآخر بتاع الاوبريت بنوصل لما قال لها فاكرين الغنوة لأول الأوبريت لما قال متسكريش الشباك نفس القوس نفس النغمة نفس كل حاجة بس المرادة بيقول لها عجلي يلا عجلي يعني اسرعي يلا افتح الشباك شوباك يعني مالك كل الزعل والهم بده يزول هيمشي على طول على طول على طول نفس البداية إذا استعمل تكنيك القوس فتح قوس في أول أوبريت وقفله في آخر الأوبريت وبرضه من الريم نفس المكان اللي فتح منه هو نفس المكان اللي بيقفل منه وبيقفل بطريقة السلم بس بدل ما يقول ري مي فا سولا سي دو ري قالها التالة برادة يعني تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا مش لها تلاتات تلاتات تلاتات لكن هو سلم في الحقيقة درجة درجة درجة درجة الفوق لحد ما بيصل الى الريه اللي اكتبى منها تكنيك جميل جدا واكتبه وعيا جدا وشعور عالي جدا من الاخوين رحبان اما ما اعتقدش انه في حاجة تتقال تاني اه عن اه هذا الاوبريت غير ان احنا ننتبه جدا واحنا بنسمع الجزء اللي فاضل نكمل لو شفتي يعني بتحكي وبريف عيوني ثم وتخفي فارت من خلف الوردة صليل سلمى وحاكيها تكتل خيرك يا وردي اللي قدرت تتراضيها I Allah that sugar, sugar, sugar, and a lot of windows open to my مستمعين. قدمت السينما العربية وبالذات السينما الغنائية يعني العربية السينما المصريه قدمت الحقيقة كتير وكتير للغنوة مش بس الغنوة الاستعراضية يعني الغنوة اللي بتسمح باركسترات وفرق وإلى آخره وإنما كمان الغنوة الدرامية بشكل عام وحتى الغنوة الفردية السينما المواقف الدرامية كتير كانت بتخلق جو غنى مختلف جدا عن ما كان يمكن للإزاعة مثلا اعتبرها كانت وسيلة إنتاج مهمة أن تقوم به من أشكال غنية السينما مجال أرحب كان بالتأكيد وطبعا كان له جاذبيته لأنه في نهاية الأمر الناس بتشوف اللي بيغني يعني موجود صوت وصورة مش بس صوت وعلى هذا في كتير من الوقت بنلاقي نفسنا محتكين بما حدث في أفلام من غناء يعني مثلا زي الغنوة اللي هنقدمها دلوقتي كانت في فيلم لحن الواف الغنوة دي كتبها الشعر خفيف الدم اتجند جدا فتح قورة ولحنها محمود الشريف الله يرحمه وغنتها السيدة الشابية اسمها شبكة قلبي روحي وعناي شبكة قلبي من أخاف الأغاني يمكن لتغنيت كلها دما وفي نفس الوقت من أرقها مش بس غنوة خفيفة الدم بمعنى أنها تجلب البسمة لا غنوة خفيفة الدم ورقيقه جدا في نفس الوقت بصوا كده فتح أورا كاتب يقول شبكة قلبي روحي وعناي عقبال ما تشبك كمان إيدي خلص النسب ما فيش حاجة اللعبه اللعبة هنا طبعا على الشبكه شبكت قلبي شبكت دي هنا عاطفيه ما تشبك اذا هي شبكه ماديه عقبال ما تخطبني يعني ده المقصود فطبعا اللعبه دماء خفيف على مدى الغنوه هو ماشي وعارف إنه اللي بتقول له بنت صغنونه وخفيفه الدم ولونة وروشه ولذيذه كده فعشان كده يقول إيه و وكل كلمة تقولها لي غنوة لو حتى كلمة ما بحبكيش شوف اللزازة بتاع الراجل مش هنك الخيط في الدمه لو حتى كلمة ما بحبكيش برضو غنوة لذيذ وفي الكبل الأخير يقول لك يا سيدي يقول لك ايه يقول لك عوازلي اللي يكرهوني شوفوا ده واخد من كلام تحت من كلام الشارع من كلام الناس يعني من كلامنا كده اللي بنقوله في بيتنا ان شاء الله اللي يكرهوني برضو محطوطة بشكل دمه خفيف في نفس الوقت شديد الجمال والرقة اللحن لمحمود الشريف زي ما قلنا حيجنني هذا الرجل حيجنني في كل حاجة ماشي نافع لافق كل حاجة اللحن ده من الكرب الاقاع رنبة وهنا الرنبة منفزة بالالات المصرية يعني الالات العربية الطبلة والرق وعمشابة فبنتعمل كده بوم بوم برت بوم بوم برت بوم, بر بوم بوم ت بوم ماشي كل ال على مدى الغنو آم. نظام المقدمة الموسيقية مبني ازاي في الغنوة دي جملة وتترد عليها جملة وتترد تبقى هي شخصيا في وقت الفراغ بتاعتها يعني تر ده أصله كده تر ت ده الأصل في مجال مفتوح لإيه نقول تريد تريد تريد تريد تريد ترد ترد بآلات تانية الآلات اللي بترد دي واللي مكتوب لها شيء مختلف هنا في هذه الأغنية هي الساكسفون ساكسفون رفيع وساكسفون غليز ساكسفون أحد وساكسفون أغلص دنعين من أنواع الساكسفون اسمهم البريتون والألطو بيأضيفوا مع بعض نفس الجملة ساعات أولياء ساعات يختلفوا لكن هنلاحظ ملاحظة مهمة جدا في الـ في الـ في الأغنية دي انها من الأغاني الأولى اللي تعمدت اللي نسمع فيها الفورم يعني إيه؟ يعني المذهب الكوبليهات بعد كده تشبه بعضها مش تشبه بعضها متطابقة كجتابة ولحنة مش نفس الكلام لا أصد نفس التفعيل نفس الميزان واللحن هو هو بالحرف دي من أول أغاني اللي نقول سمعنا غنوة فورم لأنها زي ما قلنا محكومة ممسوكة من أولها لأخيرها مذهب والثلاث كوبلهات زي بعض بالظبط ما فيش اختلافات ما بينهم غنى شادية في هذه الأغنية بديع بديع جميل يبان سهل جدا وهو شديد الصعوبة ما هواش سهل اطلاقا اللي انتو بتسمعوه ده ما هواش سهل جماعة المتصور هم كلمتين وان قصيره قصيرة ومتلاحقة الى اخره المسألة ماياش سهلة بالعكس مساحة واسعة جدا بتغطيها شادية اماكن غير متوقعه بتروح لها وبتقفز من فوقها وشكل شعوري متماسك وهو ده اهم ما في المسألة خف الدم في الاداء ورقه في نفس الوقت مش خف الدم مبتزلة خف الدم رقيقة لذيذة مشرقة ضاحكه نفسي جدا ان كل من بيحاولوا اليومين دول يتصدوا للغنوة الخفيفة وللاستعراض يبصوا الغنوة بالشكل ده شوفوا شاديه قايله ازاي وياخدوا منها ويفهموا منها ويحسوا منها اصدقائي المستمعين مع شبكه قلبي فتح قوره محمود الشريف شادية you <laughs> I'll never let من أحلى ما كتب, ما كتب في رأيي في موسيقانا العربية كتب الموسيقى دي كتبها الأستاذ أحمد فؤاد حسن وبيقدمها الظاهرة الموسيقية محمود عفد هو اللي بيعزفها مع الفرق الماسي ليه دايما أقول على الأستاذ عفد ظاهرة موسيقية لأن الأستاذ محمود عفد كعازف له شكل وله شخصية لا يمكن تكرارها اطلق الحقيقة اه هو طور فئلته طور في تطوير فظيع استغل عنصرين رئيسيين اولا تعلمه لكتابة وقراءة النوت الموسيقية فعفت من موسيقينا البريما يعني اللي بيقروا من أول مرة يبص في الورقة فيقرى مباشرة كأنه أراها قبل كده 80 مرة طلق شديد الطلاقة في القراءة والكتابة الموسيقية الناحية التانية استفاد من تعلمه للفلوت لآلة الفلوت وطور آلة الناي طور في, إيه؟ طور في طريقة النفس طريقة إطلاق نفسه في هذه الغابة أو البوصة وطور في أنه ركب لها غمازات أصبحت تشبه الفلوت غمازه يعني إيه؟ بتقفل جزء أو أجزاء من خرم الناي بحسب ارادته هو فيقدر الناي يجيب أصوات او تونات موسيقية أتوان موسيقية ما كانش ممكن يجيبها قبل التطوير العمل وعفت علشان كده عفت ظاهرة لأنه فعلاً عازف له شخصيته ولو ولو وجوده ولو حضوره وهو موجود بيعزف مع الفرقه الماسيه اما عن مقطوعتنا مقطوعتنا اسمها دموع البلبل والاسم من احلى ما يمكن اسم شعري جدا طبعا احنا عارفين انه دايما بيشبهوا صوت الناي بالبلبل والعكس بالعكس حينما يبكي البلبل حينما يعزف محمود عيسى ايه اللي بنحسه ايه اللي بيحصل بالظبط برضو للمرة التانية استغل الموسيقار أحمد فؤاد حسن أسلوب الكنشيرتو وأتاح لعفة فرصة كادنسة لحنية يعني فرصة يستعرض فيها إمكانياته وعضلاته ومش بس إمكانياته التكنيكية لا إمكانياته الحسية والشعورية وفي نفس الوقت استغل من الكنشيرتو التحورات وقفل قفلة سريعة بتبروز وبتبين مهاره العازف السوليست بتاعه العازف المنفرد بتاعه نسمع سوا مقطوعه دموع البلبل فات الوقت. وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معدنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي بازن الله كل شكري لقصة برنادجا وصبحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الازعية علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق> الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم